بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب منار السبيل في شرح الدليل تأليف العلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويال رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي المجلس الثاني والثلاثون وهو المجلس الأخير من اسماع هذا الكتاب المبارك. يقول رحمه الله كتاب الشهادات أجمعوا على قبول الشهادة في الجملة لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية وقوله واشهدوا ذوي عدل منكم وقوله وأشهدوا إذا تبايعتم وحديث شاهداك أو يمينه ولدعاء الحاجه إليها لحصول التجاحد قال شضيح القضاء جمر فنحه عنك بعودين يعني الشاهدين وإنما الخصم داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء على الداء تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء وإذا ما دعوا قال ابن عباس وقتادة والربيع المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم واداؤها فرض عين لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وإن كان الحاكم غير عبد لم يلزمه الأداء قال أحمد في رواية ابن الحكم كيف أشهد عند رجل ليس عدلا لا يشهد وقال في رواية ابنه عبد الله أخاف أن يسعه أن لا يشهد عند الجهميه وعين أبي هريره مرفوعة يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتبا ولا عريفا ولا شرطيا رواه الطبراني ومتى تحملها وجبت كتابتها لألا ينساها ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها ولو لم تتعين عليه في الأصح لأنها فرض كفاية ومن قام به فقد قام بفرض ولا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليها كصلاة الجنازة لكن إن عجز عن المشي إلى محلها أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب لأنه لا يلزمه أن يضر نفسه لنفع غيره لحديث لا ضرر ولا ضرار ويحرم كتم الشهادة للآية ولا ضمان لأنه لا تلازم بين التحريم والضمان ويجب الاشهاد في عقد النكاح خاصة لأنه شرط فيه فلا ينعقد بدونها ويسن في كل عقد سواه من بيع وإجارة وصلح وغيره لقوله وأشهد إذا تبايعتم وحمد على الاستحباب لقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال المفسرون هو ما شهد به عن بصيرة وإقال وقال ابن عباس رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس قال على مثلها فشهد أو دع رواه الخلال والعلم اما برؤيه او سماع فالرؤيه تختص بالفعل كقدر وسرقه وغصب وعيوب مرئيه في نحو مبيع ونحوها والسماع ضربان سماع من مشهود سماع من مشهود عليه من مشهود عليه كعتق وطلاق واقرار ونحوها فيلزمه الشهاده بما سمع من قائل عرضه يقينا كما في الكافي وسماع بالاستفاضه بأن يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضا قال في الشرح وأجمعوا على صحة الشهادة بالاستفادة على النسب واختلفوا فيما سواه فقال أصحابنا تجوز في تسعه أشياء النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعتق والولاء والولاية والعزل وقال أبو حنيفة لا تقبل إلا في النكاح والموت ولنا أن هذه تتعذر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتها أو شاهدة أسبابها فجازت كالنسب قال مالك ليس عندنا من يشهد على أجناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالسماع وقال السماع في الأجناس والولاء جائز قيل لأحمد أتشهد أن فلانة امرأة فلان ولم تشهد؟ قال نعم إذا كان مستفيضا فأشهد أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن خديجة وعائشة زوجتها وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة ولا تقبل الاستفاضه إلا من عدد يقع العلم بخبرهم وقيل تسمع من عدلين وهو قول المتأخرين من الشافعية انتهى وقال الشيخ تقي الدين أو ممن تطمئن إليه النفس ولو واحدا ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف المله من نقض وبناء وإجارة وإعارة فله أن يشهد له بالملك في قول ابن حامد لأن تصرفه فيه على هذا الوجه بلا منازع دليل صحة الملك فجرت مجرى لاستفاضة والورع أن يشهد باليد والتصرف لأنه أحوط خصوصا في هذه الأزمنة ولأن اليد قد تكون عن غصب وتوكيل وإجارة وعارية فلم تختص في الملك فلم تجز الشهادة به مع الاحتمال قاله في الكافي فصل في اختلاف الشهود وان شهدا أنه طلق من نسائه واحدة ونسيا عينها لم تقبل شهادتهما لأنهما شهدا بغير معين فلا يمكن العمل بها كقولها إحدى هاتين الأمتين عتيقة ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين كملت بالألف لاتفاقه ما عليه وله أي المشهود له أن يحلف على الألف الآخر ويستحقه، حيث لم يختلف السبب ولا الصفة وإن شهدا أن عليه ألفا لزيد وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته نص عليه لأن قوله قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالألف فأفسدها وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما لأنه رجوع عن الشهادة بخمسمائة وإقرار بغلط نفسه أشبه ما لو قال بألف بل بخمسمائة ولأنه لا تناقض في كلامه ولا اختلاف ولا يحل لمن تحمل شهادة بحق أو أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به نص عليه ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو اعتق او شهدا على خطيب إن انه قال او فعل على المنبر في الخطبه شيئا ولم يشهد به احد غيرهما قبلت شهادتهما لكمال النصاب باب شروط من تقبل شهادته وهي سته احدها البلوغ فلا شهاده لصغير ولو اتصف بالعداله لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم والصبي ليس من رجالنا وعنه تقبل شهادتهم في الجراح خاصة إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها لأنه قول ابن الزبير قاله في الكافي وقال في الشرح قال إبراهيم كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض الثاني العقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون وسكران ومبرسا لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل فعلى غيرهم أولى وتقبل ممن يخنق احيانا نص عليه إذا تحمل وأدى في حال افاقته لأنها شهادة من عاقل الثالث النطق فلا شهادة لأخرس بإشارته لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين وانما اكتفي بإشارة الأخرس في أحكامه المختصة به كنكاحه وطلاقه للضرورة وهي هنا معدوما إلا إن أداها بخطه فتقبل لدلالة الخط على الألفاظ الرابع الحفظ فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو لأنه لا تحصل الثقة بقوله لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه وتقبل شهادة من يقل ذلك منه لأنه لا يسلم منه أحد الخامس الاسلام فلا شهادة لكافر ولو على مثله لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم وقال ممن ترضون من الشهداء والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا وروى حنبل تقبل شهادة بعضهم على بعض واختاره الشيخ تقي الدين لحديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض رواه ابن ماجه من رواية مجالد وهو ضعيف ويحتمل أن المراد اليمين لأنها تسمى شهادة قال تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلا أن شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم ويستحلف مع شهادته بعد العصر لخبر أبي موسى رواه أبو داود وغيره وقضى به أبو موسى وكذا قضى به ابن مسعود في زمن عثمان قال ابن المنذر وبهذا قال أكابر الماضين الثالث العداله وهي استواء أحواله في دينه وقيل من لم تظهر منه ريبة ذكره في الشرح وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوع لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه رواه أحمد وأبو داود ويعتبر لها شيئان أحدهما الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها نقل أبو طالب الوتر سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء فلا تقبل شهادة من داوب على ترك الرواتب فإن تهاونه بها يدل على عدم محافظته على أسباب دينه وربما جر إلى التهاون بالفرائض وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية وقال في القاذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا الآية ويقاس عليه كل مرتكب كبيرة لأنه لا يؤمن من, مثل ولا يؤمن من مثله شهادة الزود لأنه لا يؤمن من مثله شهادة الزود واعتبرنا في الصغائر الكثرة لأن الحكم للأغلب بدليل قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الآية ولا يقدح فيه فعل صغيرة نادرة لأن احد لا يسلم منها ولهذا يروى مرفوعا ان تغفر اللهم تغفر جما واي عبد لك لا الما والكبيره ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخره نص عليه وقال الشيخ تقي الدين او لعنه او غضب او نفي الايمان انتهى والصغيره ما دون ذلك الثاني استعمال المروءة الإنسانية بفعل ما يجنبله ويزينه عادة كالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة ونحوها وترك ما يدنسه ويشينه من الأمور الدنيئة المزرية به فلا شهادة لمتمسخر أي مستهزئ ورقاص ومشعبذ والشعبذة خفة في اليدين كالسحر ولاعب بشطرنج ونحوه كنرد ولو خلى من القمار لحديث أبي موسى مرفوع من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله روى أبو داود وعن واثلة بن الأسقع مرفوع إن لله عز وجل في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ليس لصاحب الشاه منها نصيب رواه أبو بكر ومر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون والنرد أشد من الشطرنج نص عليه أحمد للاتفاق عليه وثبوت الخبر فيه ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته ولا لمن يحكي المضحكات ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير اللقمة والتفاحة لا لمغن وطفيلي ومتزي بزي يسخر منه وأشباه ذلك مما يأنف منه أهل المرؤات لأنه لا يأنف من الكذب بدليل ما روى أبو مسعود البدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت رواه البخاري فصل في وجود الشرط بعد عدمها ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك لزوال المانع ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والامه في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة لعموم الآيات والأخبار والعبد داخل فيها فإنه من رجالنا وتقبل روايته وفتواه وأخباره الدينية فقبلت شهادته لأنه عدل غير متهم فأشبه الحر وتقدم حديث عقبة بن الحارث في الرضاع ولا تقبل شهادته في الحد لأنه يدرأ بالشبهات وفي شهادة العبد شبهة لوقوع الخلاف فيها قاله في الكافي ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة فتقبل شهادة حجام وحداد وزباد وكناس وقراد ودباب ونحوهم إذا حسنت طريقتهم في دينهم لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتقبل شهادة ولد الزنا في قول الأكثر قاله في الشرح. وتقبل شهادة بدوي على قروي لأنه مسلم عدل وحديث أبي هريرة مرفوعة لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية محمول على من لم تعرف عدالته من أهل البدو ولا كونه بصيرا فتقبل شهادة الاعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه لعموم الآيات ولأنه عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته كالبصير باب موانع الشهادة وهي ستة أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له لأن القنه تبسط في مال سيده وتجب نفقته عليه كالأب مع ابنه وكذا لو كان زوجا له لتبسط كل منها في مال الآخر وإضافته إليه واتساعه بسعته وتقدم قول عمر لعبد الله بن عمرو بن الحضرمي في حد السرقة ولو في الماضي بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع فلا تقبل لتمكنه من بينونتها للشهادة ثم يعيدها أو كان من فروعه وإن سفل من ولد البنين والبنات أو من أصوله وإن علو فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض للتهمة بقوة القرابة وعلى عائشة مرفوع لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولا ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبي هريرة ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب والظنين المتهم وكل من الوالدين والأولاد متهم في حق الآخر لأنه يميل إليه بطبعه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها وتقبل شهادة الشخص لباقي أقاربه كأخيه لعموم الآيات ولأنه عدل غير متهم قال ابن المندر أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزا وكل من لا تقبل شهادته له فإنها تقبل عليه لعدم التهمة فيها قال تعالى كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين الثاني كونه يجب بها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته لرقيقه ولو مأذونا الله ومكاتبه لأنه رقيقه لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولا لمورث بجرح قبل اندماله لأنه قد يسر إلى نفسه فتجب الدية للشاهد بشهادته فكأنه شهد لنفسه ولا لشريكه فيما هو شريك فيه لاتهامه قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا ولا لمستأجر فيما مستأجره فيه نص عليه كمن نوزع في ثوب استاجر أجيرا لخياطته ونحوها فلا تقبل للتهمة فيه الثالث أن يدفع بها ضررا عن نفسه فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ وشبه العمد لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم ولو كان الشاهد فقيرا أو بعيدا لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس أو ميت تضيق تركته عن ديونهم لما في ذلك من توفير المال عليهم قال الزهري مضت السنة في الإسلام ان لا تجوز شهادة خصم ولا ضنين وهو المتهم قاله في الشرح ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه لأنه متهم بقصد دفع الضمان عن نفسه وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه كسيد يشهد بجرح شاهد على قنه ومكاتبه لأنه متهم بدفع الضرر عن نفسه الرابع الغداء العداوة لغير الله تعالى كفرحه بمساءته وغمه لفرحه وطلبه له الشر فلا تقبل شهادته على عدوه في قول أكثر أهل العلم لحديث ولا ذي غمر على أخيه قاله في الشرح ولأنه يتهم بإرادة الضرر بعدوه إلا في عقد النكاح فتقبل شهادته فيه لأنه القصد إعلانه ولا تهمه الخامس العصبية فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العذاوة لما تقدم السادس أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها فلا تقبل للتهمة في أنه إنما تاب لتقبل شهادته ولإزالة العار الذي لحقه بردها ولأنها ردت بالاجتهاد فقبولها نقض لذلك الاجتهاد أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه فترد شهادته ثم يبرأ ويعيدها أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك المانع وتعاد الشهادة فلا تقبل في الجميع لأنها ردت للتومة فلا تقبل إذا أعيدت كالمردودة للفسقة. بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك المانع بأن أسلم الكافر أو كلف غير المكلف أو نطق الأخرس وأعادوها فإنها تقبل لأن ردها لهذه الموانع لا غضاضه فيه ولا تهمة بخلاف ما قبلها باب أقسام المشهود به وهو ستة أحدها الزنا فلا بد من أربعة رجال واجمعوا على اشتراط عدالتهم باطنا وظاهرا قاله في الشرح يشهدون به اي الزنا او اللواط وانهم رأوا ذكره في فرجها لان يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا ويقال زنت العين واليد والرجل ولان ابا بكرة ونافع ابن الحارث وشبل ابن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبه بالزنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولما لم يصرح زياد بذلك بل قال رأيت أمرا قبيحا فرح عمر وحمد الله ولم يقيم الحد عليه وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر أو يشهدون أنه أقر أربعا لقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون وقوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك الحديث رواه النسائي الثاني إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال يشهدون له لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة الحديث رواه أحمد ومسلم وابو داود والنسائي الثالث القواد والاعسار وما يوجب الحد والتعزير فلا بد من رجلين لانه يحتاط فيه ويسقط بالشبهه فلم تقبل فيه شهاده النساء لنقصهن لما روي عن الزهري قال جرت السنه من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تقبل شهاده النساء في الحدود ذكره في الكافي ومثله النكاح والرجعه والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال فلا بد من شهاده رجلين لقوله تعالى في الرجعه واشهدوا ذوي عدل منكم فنقيس عليه سائر ما ذكرنا لانه ليس بمال ولا المقصود منه المال أشبه العقوبات قاله في الكافي الرابع المال وما يقصد به المال كالقرض والرهن والوديعة والعذق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ ونحوها فيكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء نص على المداينة وقسنا عليه سائر ما ذكرنا قاله في الكافي ولأن المال يدخله البذل والإباحة وتكثر فيه المعاملة ويطلع عليه الرجال والنساء فوسع الشرع باب ثبوته أو رجل ويمين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ولأحمد في رواية إنما ذلك في الأموال ورواه أيضا عن جابر مرفوعا وهذا الحديث يروى عن ثمانية عن علي وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمر وأبي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة وقضى به علي بالعراق رواه أحمد والدار قطني ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه لم لمرأتان ويمين وكذا لو شهد أربع نسوه لأن النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات ولو كان لجماعة حق بشاهد واحد فأقاموه فمن حلف أخذ بنصيبه لكمال النصاب من جهته ولا يشاركه من لم يعرف لأنه لا حق له فيه قبل حلفه الخامس داء دابة وموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته لأنه مما يعسر عليه إشهاد اثنين وإن أمكن إشهاد اثنين لم يكتف بدونهما لأنه الأصل قاله في الكافي وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت لأنه يشهد بزيادة لم يدركها النافي السادس ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاعة والبكاره والثيوبه والحيض وكذا جراحه وغيرها في حمام وعرس ونهوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه رأة عدل نص عليه قال في الشرح ولا نعلم خلافا في قبول النساء المنفردات في الجملة انتهى ولحديث عقبة بن الحارث وتقدم في الرضاع وعن هذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها ذكره الفقهاء في كتبهم لأنه معنى يثبت بقول النساء المنفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية والأخبار الدينية والأحوط اثنتان لأن الرجال أكمل منهن ولا يقبل منهم إلا اثنان فالنساء اولى فإذا شهد الرجل الواحد بما تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة فقال أبو الخطاب يكتفى به لأنه أكمل منها قاله في الكافي فصل في مسائل متفرقة فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء اي لا قصاص ولا دية لان العمد يوجب القصاص والمال بدل عنه فان لم يثبت الاصل لم يجب بدله وان قلنا موجبه احد شيئين لم يتعين احدهما الا بالاختيار فلو اوجبنا الديه وحدها اوجبنا معينا قاله في الكافي وان شهدوا بسرقة ثبت المال لكمال نصابه دون القطع لأنه حد فلا يثبت إلا برجلين والسرقه توجب المال والقطع وقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر ومن حلف بالطلاق انه ما سرق أو ما غصب ونحوه نحو ما باع أو ما اشترى أو وهب فثبت فعله المحلوف أنه ما فعل برجل وامرأتين أو رجل ويمين ثبت المال لكمال نصابه ولم تطلق زوجته لأن الطلاق لا يثبت بذلك باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وصفة أدائها قال أبو عبيد اجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال ولدعاء الحاجة إليها لأنها وثيقة مستدامة لحفظ الأموال وربما مات المقر فتعذر الرجوع إلى إقراره وربما مات شاهد الأصل أو غاب أو مرض أو نسي فتضيع الحقوق فاستدرك ذلك بتجويز الشهادة على الشهادة فتدوم الوثيقة الشهادة على الشهادة أي صورة تحملها أن يقول اشهد يا فلان على شهادتي اني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه بكذا أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا اي لا بد أن يسترعيه شاهد الأصل لشهادة نص عليه. ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة كالشهادة بنفس الحق ولأن الفرع بدل الأصل فاكتفي بمثل عددهم كأخبار الديانات وقال ابن بطه لا بد من أربعة على كل واحد اثنان وقال الإمام أحمد شاهد على شاهد يجوز لم يزل الناس على هذا شريح فمن دونه إلا أن أبا حنيفة أنكره قاله في الشرح وشروطها أربعة أحدها أن تكون في حقوق الآدميين كالاموال فلا تقبل في حد لله تعالى لأن مبناه على الستر والدرء بالشروهات والشهادة على الشهادة لا تخلو من شبهه لتطرق احتمال الغلط والسهو. قال في الكافي وظاهر كلام أحمد أنها لا تقبل في قصاص ولا حد قذف لأنه عقوبة فأشبه سائر الحدود ونص على قبولها في الطلاق لأنه لا يدرأ بالشبهات انتهى الثاني تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو خوف أو غيبة مسافة القصرة لأن من دونها في حكم الحاضر ذكره أبو الخطاب ولأن شهادة الأصل أقوى منها لأنها تثبت نفس الحق وهذه لا تثبته وإنما تثبت الشهادة عليه وإنما تثبت الشهادة عليه ولأن سماع القاضي منهما متيقن وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون فلم يقبل الأذنى مع القدرة على الأقوى قاله في الكافي ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادة الأصل قبل الحكم وقف الحكم على سماعها لزوال الشرط كما لو كانوا حاضرين ولأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل فأشبه المتيم ما يقدر على الماء الثالث دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم ما يمنعه قبله أي الحكم من نحو فسق أو جنون وقف الحكم لأنه ينبني على الشهادتين معا فإذا فقد شرط الشهادة لم يجز الحكم بها الرابع ثبوت عدالة الجميع لما تقدم ويصح من الفرع أن يعدل الأصل بغير خلاف نعلمه قاله في الشرح لأن شهادتهما بالحق مقبولة فكذلك في العذالة لا تعديل شاهد لرفيقه لأنه يؤدي إلى انحصار الشهادة في أحدهما وان قال شهود الاصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما اشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا لانه لم يثبت كذب شاهدي الفرع ولا رجوع شاهدي الاصل لان الرجوع انما يكون بعد الشهادة وهما انكرا اصل الشهادة فصل في صفة الاداء ولا تقبل الشهادة الا باشهد او شهدت فلا يكفي انا شاهد بكذا لأنه إخبار عما اتصف به كقوله أنا متحمل شهاده على فلان بكذا ولا أعلم أو أتحقق أو أعرف أو أتيقن لأنه لم يأتي بالفعل المشتق من لفظ الشهادة أو أشهد بما وضعت به خطي لما فيه من الإجمال والإبهام وفي النكت القول بالصحة أو لا لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك اشهد او كذلك اشهد صح لاتضاح معنى وعنه تصح الشهادة ويحكم بها بدون فعلها المشتق منها اختاره الشيخ تقي الدين وقال لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة وفي الكتاب والسنة اطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد ذكره في الانصاف رجوع الشهود عن شهادتهم وإن رجع شهود المال أو العزق بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم لتمامه ووجوب المجهود للمحكوم له ورجوعهم لا ينقض الحكم لأنهم إن قالوا عمدنا فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق فهما متهمان بإرادة نقض الحكم وإن قالوا أخطأنا لم يلزم نقضه أيضا لجواز خطائهم في قولهم الثاني بأن اشتبه عليهم الحال ويضمنون بدل ما شهدوا به من المال وقيمة ما شهدوا بعتقه لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه كما لو أتلفوه أو غصبوه وشهادة الزور من أكبر الكبائر تعذير شاهد الزور وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره ولو تاب كمن تاب من حد بعد رفعه لحاكم بما يراه من ضرب أو حبس ونحوهما ما لم يخالف نصا كحلق لحية أو قطع طرف أو أخذ مال أو قطع طرف أو أخذ مال وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إن وجدناه شاهد زور فاجتنبوه ونحوه ولا يعزر شاهد بتعارض البينة ولا بغلطه في شهادته لأن الغلط قد يعرض للصادق العدل باب اليمين في الدعاوى البينة على المدعي واليمين على من أنكر هذه قطعة من حديث خرجه النووي عن ابن عباس مرفوعا ويشهد له ما تقدم وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن البينه على المدعي واليمين على المدعى عليه ولا يمين على منكر الدعي عليه بحق لله تعالى كالحد بلا خلاف قاله في الشرح لأنه لو اقر به ثم رجع قبل منه وخلي سبيله بلا يمين ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقر به ليرجع ولو قذفا والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة والكفارة والنذر لأنه حق لله تعالى أشبه الحد وقال أحمد لا يستحلف الناس على صدقاتهم وقال أيضا لم أسمع ممن مضى جواز الايمان إلا في الأموال خاصة ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه لأن ذلك لا يقضى فيه بالنكول فلا فائدة بإيجاب اليمين فيه ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والإتلافات لعموم الخبر وهو ظاهر في القصاص لقوله لو يعطى الناس بدعواهم لدعى قوم دماء رجال وأموالهم فإنك نكل عن اليمين قضي عليه بالحق لما تقدم عن عثمان رضي الله عنه وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على البت أي القطع لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا فقال قل والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء رواه أبو داود ولأن له طريقا إلى العلم به فلزمه القطع بنفيه وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم نص عليه أحمد وذكر حديث النسائي عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تضطر الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون وفي حديث حضرمي ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرض اغتصبنيها أبوه رواه أبو داود ولأنه لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره فلم يكلف ذلك بخلاف فعل نفسه وعنه اليمين كلها على نفي العلم وبه قال الشعبي والنخعي ذكره في الشرح ومن أقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت فيما يقبل فيه الشاهد واليمين ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا لأن حق كل منهم غير حق البقيه وهو منكر للجميع ما لم يرضوا بواحدة فيكتفي بها لأن الحق لهم وقد رضوا بإسقاطه فسقط فصل في تغليظ اليمين واليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى لقوله تعالى فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا وقوله فيقسمان بالله لشهادتنا لا أحق من شهادتهما وقوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم قال بعض المفسرين من أقسم بالله فقد أقسم بالله جهد اليمين واستحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركانة بن عبد يزيد في الطلاق آ الله ما أردت إلا واحدة فقال آ الله ما أردت إلا واحدة وقال عثمان لابن عمر تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه وسواء كان الحالف مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للحضرمي فلك يمينه فقال إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه قال ليس لك إلا ذلك وقال الأشعث بن قيس كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحد لي فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي هل لك بينه قلت لا قال لليهودي يحلف ثلاثه قلت إذن يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية رواه أبو داود وأين حلف ومتى حلف أجزاء لما تقدم وحلف عمر في حكومته لأبين في النخل في مجلس زيد فلم ينكره أحد وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر كجناية لا توجب قوذا وعزق ومال كثير قدر نصاب الزكاة لا فيما دون ذلك لأنه يسير فتغليظ يمين المسلم أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لحديث ابن عباس السابق وقال الشافعي رأيتهم يؤكدون اليمين بالمصحف ورأيت ابن مارن القاضي صنعاء يغلظ اليمين به قال ابن المندر لا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ابن مارن ولا غيره ويقول اليهودي والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وانجاه من فرعون وملئه ويقول النصراني والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الاكمه والأبرس لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لليهود نشدتكم بالله الذي انزل التوراه على موسى ما تجدون في التوراه على من زنا رواه ابو داود وتغليظها في الزمان ان يحلف بعد العصر لقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاه قال بعض المفسرين اي صلاه العصر ولفعل ابي موسى وفي المكان بين الركن والمقام بمكه لزياده فضيلته وبالقدس عند الصخرة لفضيلتها وفي سنن ابن ماجه مرفوعا هي من الجنة وعند المنبر في سائر البلاد لما روى مالك والشافعي وأحمد عن جابر المرفوع من حلف على منبري هذا يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار وقيس عليه باقي منابر المساجد ويحلف الدمي بموضع يعظمه قال الشعبي لنصراني اذهب إلى البيعة وقال كعب بن سوار في نصراني اذهبوا به إلى المذبح ولأنه ثبت التغليظ في أهل الذمه فنقيس عليهم غيرهم قاله في الكافي ومن ابى التغليظ لم يكن ناكلا عن اليمين لأنه قد بذل الواجب عليه فوجب الاكتفاء به لحديث ابن عمر مرفوعا ومن حلف له بالله فليرضى الحديث رواه ابن ماجه وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا لموافقته مطلقا النص كتاب الإقرار وهو الاعتراف بالحق والحكم به واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيسو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية والجهانية بإقرارهم ولأنه إذا وجب الحكم بالبينه فلان يجب بالإقرار مع بعده من الريبة اولى قاله في الكافي لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار لحديث رفع القلم عن ثلاثة وتقدم وحديث عفي لأمة عن الخطأ والنسيان وما استكنه عليه رواه سعيد ولو هازلا بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا من أخرس إذا كانت مفهومة لقيامها مقام نطقه ككتابته لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه صح لفك الحجر عنهما فيه ولأنه يصح تصرفهما فيه فصح إقرارهما به ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو ليقر لزيد فأقر لعمر صح ولزمه لأنه غير مكره على ما اقر به وليس الإقرار بإنشاء تمليك بل إخبار بما في نفس الأمر فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسه فلا تنافي الإقرار به ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث حكاه ابن المنذر اجماعا لأنه غير متهم في حقه ويكون من رأس المالك إقراره في صحته ويأخذ, دين من غير ويأخذ دينا من غير وارث لما تقدم ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه وتحر الصدق فكان أولى بالقبول بخلاف الإقرار لوارث فإنه متهم فيه لا إن أقر لوارث إلا ببينة أو إجازة باقي الورثة كالوصية وقال مالك يصح إذا لم يتهم إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فأقل فيصح في قول الجميع إلا الشعبي ذكره في الشرح والاعتبار بكون من أقر له وارثا أولا حال الإقرار للموت لأنه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حالة وجوده كالشهادة عكس الوصية فإن الاعتبار فيه بحال الموت وتقدم فلو أقر لوارثه فلم يمت حتى صار غير وارث لم يصح وإذ أقر لغير وارث فصار وارثا قبل الموت صح إقراره لا نص عليه أحمد لأن اقراره لوارث في الأولى ولغير وارث في الثانية منهم متهم في الأولى غير متهم في الثانية فأشبه الشهادة قاله في الكافي وإن كذب المقر له المقر له بطل الإقرار بتكذيبه وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء لأنه مال بيده لا يدعيه غيره أشبه اللقطه والوجه الثاني يحفظه الإمام حتى يظهر مالكه لأنه بإقراره خرج عن ملكه ولم يدخل في ملك المقر له وكل واحد منهما ينكر ملكه فوك المال الضائع قاله في الكافي فصل في الإقرار لغيره والإقرار لقن غيره إقرار لسيده لأنه الجهة التي يصح الإقرار لها ولأن يد العبد كيد سيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه كثغر وقنطرة يصح ولو أطلق فلم يعين سببا كغلة وقف ونحوه لأنه إقرار ممن يصح اقراره أشبه ما لو عين السبب ويكون لمصالحها ولدار أو بهيمة لا لأن الدار لا تجري عليها صدقة غالبة بخلاف المسجد ولأن البهيمة لا تملك ولا لها أهلية الملك لئلا إن عين السبب كغصب أو استئجار زاد في المغني لمالكها وإلا لم يصح ولحمل آدمية بمال وان لم يعزه إلى سبب لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح فصح له الإقرار المطلق كالطفل فإن ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل لأنه اقرار لمن لا يصح أن يملك وإن ولدت حيا وميتا فالمقر به للحي بلا نزاع قاله في الإنصاف لفوات شرطه في الميت وإن ولدت حيا فأكثر فله بستوية ولو كان ذكرا أو أنثى كما لو أقر لرجل وامراه بمال لعدم المزية وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت صح وورثه بالزوجية لقيامها بينهما بالإقرار أو جحده ثم صدقه صح الإقرار وورثه لحصول الإقرار والتصديق ولا يضر جحده قبل إقراره كالمدعى عليه بجحد ثم يقر لا إن بقي على تكذيبه حتى مات المقر فلا يرثه لأنه متهم في تصديقه بعد موته باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره من الدعي عليه بألف فقال نعم أو صدقت وأنا مقر أو خذها أو أتزينها أو اقبضها فقد أقض لأن هذه الألفاظ تدل على تصديق المدعي وتنصرف إلى الدعوى لوقوعها عقبها لا إن قال أنا أقر فليس إقرارا بل وعد أو لا أنكر لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار لأن بينهما قسما آخر وهو السكوت ولأنه يحتمل لا أنكر بطلان دعواك أو خذ لاحتمال أن يكون مراده خذ الجواب مني او اتزن او افتح كمك لاحتمال ان يكون لشيء غير المدعى به او اتزن من غير او افتح كمك للطمع وبلى في جواب اليس لي عليك كذا اقرار بلا خلاف لان في في اثبات لا نعم الا من عامي فيكون اقرارا كقوله عشرة غير درهم بضم رائع يلزمه تسعة لأن ذلك لا يعرفه إلا الحذاق من أهل العربية وفي حديث عمرو بن عبسة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني فقال نعم أنت الذي لقيتني بمكة قال فقلت بلى قال في شرح مسلم فيه صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي وصحة الإقرار بها قال وهو الصحيح من مذهبنا أي مذهب الشافعية وان قال اقض ديني عليك الفا او هل لي او لي عليك الف فقال نعم فقد اقر له لان نعم صريحه في تصديقه او قال امهلني يوما او حتى افتح الصندوق فقد اقر لان طلب المهله يقتضي ان الحق عليه او قال له علي الف ان شاء الله فقد اقر له به نص عليه او الا ان يشاء الله فقد اقر له به لأنه علق رفع الإقرار على أمر لا يعلمه فلا يرتفع أو قال له علي ألف لا تلزمني إلا أن يشاء زيد فقد أقر له بالالف لما تقدم وإن علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كإن شاء زيد فله علي دينار أو إن قدم زيد فلعمر علي كذا لأنه لم يثبت على نفسه شيئا في الحال وإنما علق ثبوته على شرط والإقرار إخبار سابق فلا يتعلق بشرط مستقبل بخلاف تعليقه على مشيئة الله عز وجل فإنها تذكر في الكلام تبركا وتفويضا إلى الله تعالى كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمن وقد علم الله تعالى أنهم سيدخلونه بلا شك. وقال القاضي يكون إقرارا صحيحا لأن الحق الثابت في الحال لا يقف على شرط مستقبل فسقط الاستثناء قاله في الكافي أو أخره كاء له علي دينار إن شاء زيد أو قدم الحاج أو جاء المطر فلا يصح الإقرار لما بين الإخبار والتعليق على شرط مستقبل من التنافي إلا إذا قال إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال لأنه بدأ بالإقرار فعمل به وقوله إذا جاء وقت كذا يحتمل أنه أراد المحل فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه لأن ذلك لا يعلم إلا منه ويحتمله لفظه وقال في الكافي وإن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان مقرا لأنه بدأ بالإقرار وبين بالثالي المحل وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فليس بإقرار لأنه بدأ بالشرط وأخبر أن الوجوب إنما يوجد عند رأس الشهر والإقرار لا يتعلق على شرط انتهى ومن ادعي عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا لأن ذلك وعد بتصديقه له في شهادته لا تصديق باب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره إذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء لأنه أقر بثمن خمر وقدره بالألف وثمن الخمر لا يجب وإن قال له علي ألف من ثمن خمر لزمه وكذا إن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبض أو ألف لا تلزمني أو من مضاربة أو وديعة تلفت وشرط علي ضمانها ونحو ذلك لأن ما ذكر بعد قوله علي ألف رفع لجميع ما اقر به فلا يقبل كاستثناء الكل الاستثناء في الإقرار ويصح استثناء النصف فأقل لأن لغة العرب لأنه لغة العرب قال الله تعالى فنبث فيهم ألف سنة إلا خمسين قال أبو إسحاق الزجاج لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير فلو قال مئة إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية فيلزمه عشرة في قوله له علي عشرة إلا ستة لمطلان الاستثناء ويلزمه خمسة في قوله ليس لك علي عشرة إلا خمسة لأنه استثناء النصف والاستثناء من النفي إثبات. بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه أو يأتي بكلام أجنبي بين المستثنى منه والمستثنى لأنه إذا سكت بينهما أو فصل بكلام أجنبي فقد استقر حكم ما أقر به فلم يرفع بخلاف ما إذا اتصل فإنه كلام واحد وأن يكون من الجنس والنوع أي جنس المستثنى منه ونوعه فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا فاستثناؤه صحيح لوجود شرائطه لأنه إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ بموضوع، ويلزمه تسعة، ويرجع إليه في تعيين المستثنى، لأنه أعلم بمراده. فلو مات أو قتل، فلو مات أو قتل أو غصب إلا واحدا، فقال هو المستثنى قبل منه ذلك بيمينه، وله علي مائة درهم إلا دينارا تلزمه المائة. ولم يصح الاستثناء في إحدى الروايتين اختارها أبو بكر لأنه استثناء من غير الجنس وغير الجنس ليس بداخل في الكلام وإنما, وإنما سمي استثناء تجوزا وإنما هو استدراك ولا دخل له في الإقرار لأنه إثبات للمقر به فإذا ذكر الاستدراك بعده كان باطلا وعنه يصح اختارها الخراقي لأن النقدين كالجنس الواحد لاجتماعهما في أنهما قيم المتلفات وأروس الجنايات ويعبر بأحدهما عن الآخر وتعلم قيمته منه فأشبه النوع الواحد بخلاف غيجهما قاله في الكافي وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها أي الدار لأن الإشارة جعلت الإقرار فيما عدا المستثنى فالمقر به معين فوجب أن يصح لا إن قال إلا ثلثيها ونحوه كإلا ثلاثة أرباعها فلا يصح لأن المستثنى شائع وهو أكثر من النصف وله الدار ثلثاها أو عاريه او هبه عمل بالثاني وهو قوله ثلثاها أو عاريه او هبه ولا يكون اقرارا لأنه رفع, بآخر كلامه لأنه رفع بآخر كلامه ما دخل في أوله وهو بدل بعض في الأول واشتمال فيما بعده لأن قوله له الدار يدل على الملك والهبة بعض ما يشتمل عليه كأنه قال له ملك الدار هبة كقوله سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه فهو في معنى الاستثناء في كونه إخراجا للبعض ويفارقه في جواز إخراج أكثر من النصف قاله في الكافي ويصح الاستثناء من الاستثناء لقوله تعالى انا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط لم لمنجوهم أجمعين إلا امراته فمن قال عن آخر له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه خمسة لأن الاستثناء إبطال والاستثناء منه رجوع إلى موجب الإقرار فصل في من أقر بشيء لغيره ومن باع أو وهب أو اعتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل إقراره لأنه اقرار على غيره وكذا لو ادعى بعد البيع ونحوه أن المبيع رهن أو أم ولد ونحوه مما يمنع صحة التصرف ويغرمه للمقر له لأنه فوته عليه بتصرفه فيه وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمر فهو لزيد لإقراره له به ولا يقبل رجوعه عنه لأنه حق آدمي ويغرم قيمته, ويغرم قيمته لعمر أو ملكه لعمر وغصبته من زيد فهو لزيد لإقراره باليد له ويغرم قيمته لعمر لإقراره له بالملك ولوجود الحيلولة بالإقرار باليد لزيد وغصبته من زيد وملكه لعمر فهو لزيد لإقراره باليد له ولا يغرم لعمر شيئا لأنه إنما شهد له به أشبه ما لو شهد له بمال بيد غيره ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص مئة دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر لزم المقر نصفها أي المئة لإقراره بها على أبيه ولا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه لأنه يرث نصف التركة ولأنه يقر على نفسه وأخيه فقبل على نفسه دون أخيه إلا أن يكون المقر عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون المئة الباقية بين الابنين كما لو شهد بها غير الابن وحلف المدعي باب الإقرار بالمجمل وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء وقيل ما لا يفهم معناه عند إطلاقه ضد المفسر إذا قال له علي شيء وشيء أو كذا وكذا صح إقراره أو قيل له فسر ويلزمه تفسيره قال في الشرح بغير خلاف فإن ابى حبس حتى يفسر لأنه امتنع من حق عليه فحبس به كما لو عينه وامتنع من أدائه وقال القاضي إذا امتنع من البيان قيل للمقر له فسره أنت ثم يسأل المقر فإن صدقه ثبت عليه وإن ابى جعل ناكلا وقضي عليه قاله في الكافي ويقبل تفسيره بأقل متمول لأنه شيء وكذا تفسيره بحد قذف وحق شفعه لأنه حق عليه ولا يقبل تفسيره بميتة نجسة وخمر وخنزير لأنها ليست حقا عليه ولا برد سلام وتشميت عاطس ونحوه لأن ذلك لا يثبت في الذمة ولا بغير متمول كقشرة جوزة وحبة مر ونحوهما لمخالفته لمقتضى الظاهر ولأن إقراره اعتراف بحق عليه وهذا لا يثبت في الذمه لأنه مما لا يتمول عادة فإن مات قبل التفسير لم يآخذ وارثه بشيء ولو خلف تلكة لاحتمال أن يكون حد قذف وله علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس قبل تفسيره بأقل متمول لأنه ما من مال إلا وهو عظيم كثير بالنسبة إلى ما دونه ويحتمل أنه أراد عظمه عنده لقلة ماله وفقر نفسه ولأنه لا حد له شرعا ولا لغة ولا عرفا ويختلف الناس فيه فقد يكون عظيما عند بعض حقيرا عند غيره وله دراهم كثيرة قبل تفسيره بثلاثة دراهم فأكثر لأن الثلاثة أقل الجمع وهي اليقين فلا يجب ما زاد عليها بالاحتمال وله علي كذا وكذا درهم بالرفع أو بالنصب لزمه درهم. أما في الرفع فلأن تقديره شيء هو درهم فالدرهم بدل من كذا والتكرار للتأكيد لا يقتضي زيادة كأنه قال شيء شيء هو درهم والتكرار مع الواو ببنزلة قوله. شيئان هما درهم لأنه ذكر شيئين وأفضل منهما درهما وأما في النصب فالدرهم مميز لما قبله فهو مفسر والدرهم الواحد يجوز أن يكون تفسيرا لشيئين كل واحد بعض درهم اختاره ابن حامد والقاضي واختار التميمي يلزمه درهما لأنه ذكر جملتين فسرهما بدرهم فيعود التفسير إلى كل واحد منهما قاله في الكافي وقال بعض النحات هو منصوب على القطع كأنه قطع ما اقر به وأقر بدرهم وإن قال بالجر أو وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره لأنه في الجر بالإضافة فالمعنى له بعض درهم وإذا كرر يحتمل أن يكون إضافة جزء إلى جزء ثم أضاف الجزء الأخير إلى الدرهم وفي الوقف يحتمل أنه مجرور وسقطت حركته للوقف وله علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو ألف إلا دينار كان المبهم في هذه الأمثلة ونحوها من جنس معين لأن العرب تكتفي بتفسير احدى الجملتين عن الاخرى كقوله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة والمراد تسعة سنين فاكتفى بذكره في الاول ولانه ذكر مبهما مع مفسر ولم يقم الدليل على انه ليس من جنسه فوجب حمله عليه وأما الاستثناء فلأن العرب لا تستثني الإثمات إلا من الجنس فمتى علم أحد الطرفين علم الآخر كما لو علم المستثنى منه ويقال الاستثناء معيار العموم وأما إن قال مئة وخمسون درهم واحد وعشرون درهما فالكل دراهم قال في الشرح بغير خلاف نعلمه انتهى لقوله تسع وتسعون نعجة و. أحد عشر كوكبا فصل في مسائل متفرقة إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية لأنها ما بينهما وذلك هو مقتضى لفظه ومن درهم إلى عشرة لزمه تسعة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة لأنه جعل العشرة غاية وهي غير داخلة قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل بخلاف ابتداء الغاية فإنه داخل في معناه وله علي درهم قبله درهم وبعده درهم أو درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة دراهم لأن قوله قبله وبعده ألفاظ تجري مجرى العطف لأن معناها الضم فكأنه أقر بدرهم وضم إليه الآخرين ولأن قبل وبعد يستعملان للتقديم والتأخير في الوجوب فيحمل عليه وكذا درهم درهم درهم يلزمه ثلاثة دراهم فإن أراد التأكيد فعلى ما أراد أي قبل منه ذلك لأنها قابلة للتأكيد لعدم العاطف وله درهم بل دينار لزمه. لأن الاضراب رجوع عما أقر به لآدمي ولا يصح فيلزمه كل منهما وله درهم في دينار لزمه درهم لأن الم... لأنه المقر به فقط وقوله في دينار لا يحتمل الحساب ويجوز أن يريد في دينار ليه فإن قال أردت العطف أي درهم ودينار ونحوه أو معنى مع درهم مع دينار لزماه أي الدرهم والدينار كما لو صرح بعرف العطف أو بمعه وله درهم في عشرة لزمه درهم لإقراره به وجعله العشرة محلا له ولأنه يحتمل في عشرة لي ما لم يخالف عرف بلد المقل واستعمالهم فيلزمه مقتضاه أي عرفهم واستعمالهم، أو يريد الحساب ولو جاهلا فيلزمه عشرة دراهم، لأنها حاصل الضرب عندهم، أو يريد الجمع فيلزمه أحد عشر، لأنه أقر على نفسه بالأغلظ، وكثير من العوام يريدون بهذا المعنى هذا المعنى، أي درهم مع عشرة، وله تمر في جراب أو سكين في قراب. أو ثوب في منديل ليس بإقرار الثاني لأن إقراره لم يتناول الظرف فيحتمل أنه أراد في ظرف لي ولأنهما شيئان متغايران لا يتناول الأول منهما الثاني ولا يلزم أن يكون الظرف والمظروف لواحد والإقرار إنما يكون مع التحقيق لا مع الاحتمال وله خاتم فيه فصل أو سيف بقراب اقرار بهما لأن الفص جزء من الخاتم أشبه ما لو قال ثوب فيه علم والباء في قوله بقراب باء المصاحبة فكأنه قال سيف مع قراب بخلاف تمر في جراب فإن الظرف غير المظروف وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها لأن الأصل أن لا يثبع الفرع لأن الأصل أن لا يسبع الفرع بخلاف الإقرار بالأرض فإنه يشمل غرسها وبناءها فلا يملك غرس مكانها فلا يملك غرس مكانها ولو ذهبت لأنه غير مالك للأرض قال في الفروع ورواية مهنة هي له بأصلها فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها ولا اجره على ربها ما بقيت وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها للمقر له والبيع مثله وله علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه ويرجع إليه في تعيينه كسائر المجملات خاتما إذا اتفقا على عقد من بيع أو إجارة أو غيرهما وادعا أحدهما فساده نحو إنه كان حين العقد صبيا أو غير ذلك والآخر صحته أي العقد ولا بينه فقول مدعي الصحة بيمينه على المذهب نص عليه في رواية ابن منصور لأن الظاهر وقوع العقد على وجه الصحة دون الفساد قاله في القواعد وقال الشيخ تقي الدين وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات إذا اختلفا هل وقعت بعد البلوغ أو قبله؟ لأن الأصل في العقود الصحة مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي أو تزويج ولي أبعد منه لموليته انتهى وإن ادعايا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه فالمقر بينهما بالسوية لاعترافهما أنه لهما على الشيوع فيكون الذاهب منهما والباقي بينهما ومن قال بمرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به هذا الألف لقطه فتصدقوا به ولا مال له غير لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه في أنه لقطة قاله القاضي لأن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه على وجه يلزم الصدقة بجميعه فيقتضي أنه لم يملكه فيكون إقرارا لغير وارث فيجب امتثاله كإقراره في الصحة وقال أبو الخطاب يلزمه الصدقة بثلثها لأنها جميع ماله فالأمر بالصدقة بها وصية بجميع المال فلا يلزم منها إلا الثلث قدمه في الكافي ويحكم بإسلام من أقر بالشهادتين ولو مميزا لأن علي رضي الله عنه أسلم وهو ابن ثمان سنين وتقدم وقال البخاري وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغير متفق عليه أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على أبي طالب وهو في النازع وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهود وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة فلما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا وفي, وفي ناحيتها رجل مريض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم أمسكتم فقال المريض إنهم أتوا على صفة نبي فامسكوا ثم جاءه المريض يحبو حتى أخذ التوراه فقرأ حتى اتى على صفه النبي صلى الله عليه وسلم وامته فقال هذه صفتك وصفه امتك اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه لو اخاكم لو اخاكم رواه أحمد اللهم اجعلني ممن أقر بها مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته واجعل اللهم هذا خالصا لوجهك الكريم وسببا للفوز لديك بجنات النعيم وصلى الله وسلم على اشرف العالم وسيد بني آدم وعلى سائد إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين وعلى أهل طاعتك من أهل السماوات وأهل الأراضين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وهذا آخر ما تيسر من شرح هذا الكتاب والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وأسأله حسن الخاتمة والمتاب وأن يتقبل ذلك بمنه وكرمه وهذا ما قدر العبد عليه ومن أتى بخير منه فليرجع إليه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقد فرغت من تسويده في التاسع والعشرين من جماد الأولى سنة واحد وعشرين وألف للهجرة قلت قارئه الحمد لله على إكمال تسجيل هذا الكتاب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه تم هذا الكتاب في اثنين وثلاثين مجلسا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله زادا لنا يوم القدوم عليه وأن يتقبله منا في الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته